أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين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 وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 فدع لنا ربك يخرج لنا مما توبت الأرض من بق لها فدع لنا ربك يخرج لنا مما توبت الأرض من وقثائها وفومها وعدسها وبصلها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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ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 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن نكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك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 تثير الأرض ولا تسقي الحرف مسلمة اللاشية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلت نفسا فدارت فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون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 وَإِذَا خَلَأَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا هُمْ قَالُوا أَتُحَدِّثُنَا بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَادِجُوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ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 هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وبالوالدين إحسانه وذِل قربا واليتامى والمساكين وقولوا وقولوا للناس حسنا وأقِموا الصلاة وآتوا الزكاة.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 ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيده بروح القدس أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَتَهْوَى أَوْفُسُكُمْ مُسْتَكْبَرٌ تُم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 قل فلما تقتلون آبِيَ الله قل فلما تقتلون آبِيَ اللهِ من قبل إنكم مؤمِنون لقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون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 فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَيْتَ تَمَنَّوا بَدَا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ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 وَأَدَّى كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ لَوْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ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 وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى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 ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء ليست على شيء وهم يتلون الكتاب كَذَلِكَ قال الذين لا يعلمون مثل قولهم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 وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا فَنِي إسْرَائِلِ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 وَإِذِ بَتَلَى بَرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ لِلْنَّاسِ مَا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ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 يَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّي هُمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَمَن يَرْغَبُ عَمِلَ الَّتِي بَرَاهِمَ إلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ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 فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفي كوم الله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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقْلُبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاوَاتِ فَلَنْوَلِي أَنَّكَ قِبَلَتَهُ تَرْضَاهُ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُو جُوهَكُمْ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 أنت بتابع قبلكهم وما بعضهم بتابع قبلك بعض ولئن تبعته أهمن بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْ جُهَّكُمْ شَطَرَهُ لَأَنَّهُ لِلْنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ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 ولا نبل أنك بشيء من الخوف والجوع ولا قص من الأموال والأوفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا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 أُولَئِكَ عليهم لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ والناس أَجْمَعِينَ خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد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 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْ أَبَا نَأَ أَوَلَوْ كَانَ أَبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ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 وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلْنَاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَا وَالْفُرْقَانِ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 وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم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 في ضوم حيث افاض الناس واستغفر الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيت مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباكم أو اشد ذكر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 وكان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الآن ونصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتاما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 وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض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 وَبُعُونَتُهُنَّ أَحْطُ بِرَدِهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنَّ أَرَادُوا إصلاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّبِيُّ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 فَإِنَّهُ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيَّتَرَجَعَ إِلَّا ظَنَّ إِلَّا ظَنَّ أَيُّقِمَ حُدُودَ اللَّهِ وَتَلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَينُهَا لِقَوْمِهِ يَعْلَمُونَ وَإِذَا أَطْلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَتْرِحُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا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 رَجُلٌ جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنْفُسِنَا بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدر متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل لأن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح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 فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمرتم فاذكروا الله كما علمكم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج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 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبيس وإليه ترجعون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 قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك من ولم يؤت من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم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 والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار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 مثل الذين يفقون في سبيل الله كمثل حبة أربت في كل صدلة مئة حبل والله يضاعف למי يشاء والله واسع عليم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 لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذان كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب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 فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ أوفقوا من طيبات ما كسبتم ومن ما أخرجنا لكم من الأرض ولا تجمعوا الخبيث منه توافقون ولست بأخيه. وَلَسْتُ بآخذيه إلا أن تغمطوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتوا أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبعدوا الصدقات فنعم ماهي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم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 يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ كَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله, اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين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 إن تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا دايَنَت بدين إلى أَجل مسمَّى فَكَتُبُوا وَاللَّيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كاتبُ بالعدل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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسعموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقصط عند الله وأقوم للشهادة وعدنا أن ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم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 وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وإن كنتم على سفري ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضا فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدِّ الذي أتى من أمانة وليتق الله ربنا مؤاثموا قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه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 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله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 وَعَفُوٓ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَعَفُوٓ عَنَّا وَأَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا, أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين